بسم الله الرحمن الرحيم ط ا س ي ن تلك آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون ا ل ص ل ا ة ويؤتون ا ل ز ك ا ة وهم بالاخره هم يوقنون إن الذين ل ا ي ؤ م ن و ن ب ل س ي للعلوم ا ل ه م ف ه م ي ع م ه و ن موسوعه ذ ا ب و م في ل ا خ د ه م ل خ ن و إ ا ب ل ق ى ا ل ق ر آ ن من ل د حكيم ع ل ي م إذ ق ا ل م و س ى ل أ ه ه ل إ ن ي آنست ن ر ه س آ ت ي ك م منها بخبر واتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي ان بورك من في ا ل ن ي ر ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه موسوعه النابلسي أ للعلوم الاسلاميه مُدْبِرًا ع ق يا م و س ى لا ت خ ا إ ن ي ل ا يخاف ل د ي ا للعلوم م الاسلاميه ا س م و أ د خ ل يدك في جيبك تخرج ب ي ض ا ء من غير س و ء في ت س و آ ي ا ت ل ف ر ع و ن وقومه إنهم ك ا ن و ا ق و م ا ف ا س ق ي ن ف ل م ا ج ا ء ت ه م آ ي ا ت ه اسماء الله ا ل ح س ت ي ق ن ت ه ا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 و ع لفضيله ى و ا ل ق د ك ت ن ر م ح م ي راتب النابلسي ا م ل ا ك ك ن لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أ و ز ع ن ي أ ن اشكر نعمتك التي أ ن ع م ت علي وعلى والدي و أ ن اعمل صالحا ترضاه و أ د خ ل ن ي برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد أ م كان من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه أ و لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أ ح ط بما لم تحط به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 وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إ ل ه إ ل ا هو رب العرش العظيم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 إ ن ه من سليمان و إ ن ه بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ا تعلوا علي واتوني مسلمين قالت يا أ ي ه ا ا ل م ل أ وافتوني فيه م ا كنت و ا ط ع ة نمرا حتى ت ش ه د و ن ق ا ل و ا ن ح ن أولو قوة وأولو قوة ب أ س ش د ي د و ل م ر إ ل ي ك فانظري م ا ذ ا تامرين ق ل ت إن ا ل م ل و ك إ ذ ا دخلوا ق ر ي ة ن ف س د و ه ا و ج ع ل و ا أ ع ز ء أ ه ل ه ا و ل ح ل ن ا 「今日は私たちのた ذلة موسوعه م ب ه د ي النابلسي ر ة للعلوم الاسلاميه ء ي م ن قال أ ت د و ن اسماء ل الله ن ا ا ل ح س ن ا ب س ل ل ه الرحمن ا ل ر ي م ت ا ك م ب م بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا أ ي ه ا الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل أ ن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن تقوم من مقامك و إ ن ي عليه لقوي ن م ي ن قال الذي عنده علم من الكتاب أ ن ا آ ت ي ك به قبل أ ن يرتد إ ل ي ك طرفك فلما راه أ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبنون يا اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت ك أ ن ه هو و أ و ت ي ن ا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إ ن ه ا كانت من قوم كافرين قيل لها د خ ل الصرح فلما راته حسبته نجه وكشفت ا قال إنه صرح مجرد من قوارير قالت رب إ ن ي ظلمت نفسي و أ س ل م ت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أ ر س ل ن ا إ ل ى ثمود أ خ ا ه م صالحا نعبد الله ف إ ذ ا هم فريقا ن ي خ ت ص م و ن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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء أ الله الحسنى ن موسوعه النابلسي ا من ن و أ ط ل ا ع ل ي و م م ط ر الاسلاميه ل اسماء الله ع ا ا ل ح ي ن ا ص ط ف ى موسوعه ا ا ل ن ا ب ل س م ل ل ا ل و م الاسلاميه اسماء الله ن الحسنى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن أ ي بسم مَعَ الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيم الجزء خ ا ل ث ا ن ا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ ي ل ا ه مع م الله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون أ م ن يجيب المضطر و إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أ ي ل ا ه م مع ا ل ل ه ق ل ي ل ا ما تذكرون ب ل س ي ه د ي في ك م ظ ل م ا ا ت ل ب ر و ا ل ب ح ر و م الاسلاميه بين يدي ر ح ت ه أ اسماء الله م ا ل ح س ن يرزق م ن ا ل س و ع ه النابلسي ل م ع ا ل و م الاسلاميه ه ن ك صادقين. قل لا يعلم من في السماوات ولرض الغيب إ ل ا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل الدارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا إ ذ ا كنا ترابا واباؤنا أ انا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر الاولين قل سيروا في ا لبض أ فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن و في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم و ق ن ت م صادقين قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون و إ ن ربك لذو فضل على الناس ولكن أ ك ث ر ه م لا يشكرون و إ ن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من السماء غائبة في السماء و لفضيله الدكتور محمد ر ا ب النابلسي إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يقص على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ك ث ر الذي هم فيه يختلفون و إ ن ه لهدى و ر ح م ة للمؤمنين إ ن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إ ن ك على الحق المبين إنك لا تسمع الهدى م تسمع الصم و ولا ت ى ا شركه ي ن وما أنت دعويه ا ل عن ض ل ت م غير ر ب آ ي ا ه ذات ف مضمون و إ ذ اجتماعي أ خ ر ج ن ا لهم د ا ب ة من ا ل أ ر ض تكلمهم إ ن الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أ م ة فوجا ممن يكذب ب آ ي ا ت ن ا فهم يوزعون حتى لفضيله الدكتور محمد ا ت ب ا ل ا ب ي قال اكذبتم ب آ ي ا ت ي ولم تحيطوا بها ع ل م ا ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون أ ل م يرون ا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون في لآيات ويوم ذلك لقوم فخف الصور م و س م ا و ا ت ومن ع ي النابلسي أ ر ض إلا م ش ء ناتوه وترى للعلوم ا ل س ح ا ب صنع ا ل ل ه ا ل م ي أتقن ن كل شيء إ ه خبير بما م جاء ا ب ل ح س ن منها فله خير و ه م من ف ز ع يومئذ ن النابلسي و ومن ء ا ئ ة للعلوم الاسلاميه ن أ م ر ت أ ن اعبد رب هذه ا ل ب ل د ة الذي حرمها وله كل شيء و أ م ر ت أ ن أ ك و ن من المسلمين و أ ن اتلو ا ل ق ر آ ن فمن اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إ ن م ا أ ن ا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون